تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لابيه لأس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 والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم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 وَظَهَرَ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَتَوَلَّوْهُمْ ومن, وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتمهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار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 وَيَسْأَلُونَ مَا أَنفَقْتُمْ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَ مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 أن تُبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتن ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن.